بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس وقعتها كذبة خافقت سرقة إذا رجت الأرض رجاء وبسّت الجبال بسّا فكانت باء أم بثنا فكانت أبا أم برسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة أصحاب المجمرة وأصحاب المشأمة لا أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يَطُوفُ عليهم وِعْدَانٌ مُخْلَدُونَ بِأَقْوَامِهِمْ وَأَبْغَرِ قَوْكَعِهِمْ مَعِينٌ لَا يَرْتَدِعُونَ عَنْهَا وَلَا ينزفون وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ وحور مِمَّا وَحُورٌ ك أمنان لَوْ لُئِلُ جَزَاءً فِيمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لُغَوًّا وَلَا تَعْلِيمَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لُغَوًّا وَلَا تَعْلِيمَ إِلَّا بِالسَّلَامِ لَا يَسْمَعُونَ فيها وَلَا إلا قيل سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخمود وطلح منضود وظل مندود وما لا مقطوعة ولا مملوعة وبرج مرفوعة إما أنشأناهن ان شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين ثلث من الأولين وثلث من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثمون وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متوفين وكانوا يصرون على الحلف العظيم وكانوا يخرون إذا نسى وكنا ترابا معظما إنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى نيقات يوم معلوم ثم إنكم أيها ظنون المكذبون لآكلون من شجر من فشاربون عليه من الحليل فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أبرغيتم تمنون تقلقونه أم نحن الخالقون نحن قزرنا بينكم اللغة وما نحن بمسفوقين على أن نبذل أمتالكم وننجئكم بما لا تعلمون ولقلعنتم النشاة بل فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تذرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء له حقاما فظلتم تبكهون إنا مغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتمه من المسن أم نحن المنسلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أبرأتم الله التي تون أنتم أنشأتم شجرتها أم نعم المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمطوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لغثم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مجنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيلهم من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رِزْقَكُمْ أنكم تكربون فلولا إذا بلغت الحرف فلولا أنظرون ونحن ننظر إليهم منكم ولكن لا تغفرون فلو لئن كنتم غير مذنين ترجعون ما كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحهم ريحانهم وجنّة المكذبين اموالين فنذلهم من حميم فنذلهم من حميم وتصليت جحيم إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم